احسب ان تنحى بك زمان الغرور واثرم ان تبع على طول المنافارقي اترك الجهار اللي مع ما دناه ما يبو خوي ما غير في حياتي خوي لجل حبي وحبك ما تضيق الصدور كل شي علشان الغالة يستوي لا لا اسواد انساق الهمه الشوق تكوين بك بدك مني هار المن فرق والليالي دبور قطاع تكبد يا ليام طاب خوشاي معها التساعده والفرح والسرور غيرها كناها اللي طوال طاويه كل بفرقك ما هو بنور وكلنا حقون مع غيرك ما هو بنحاوي رغم ما مرني منك تراكم عذو يا حبيبي ترى الدنيا ما حطت عبور كم خادت من ضعيف وكم خادت من قوي يا حبيبي ترى الدنيا ما حطت عبور